ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِلَّا قَال لُقْمَان لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْذُرُهُ يَا بُنِيَ لا تُشْرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما وطاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه